كيف نقضي العطلة؟ العطلة على الأبواب يا أبا أحمد يا لها من فرصة طيبة يا أم أحمد كيف سيقضي أولادنا العطلة؟ هيا ننادي الأولاد ونناقشهم في الأمر فكرة طيبة سأناديهم الآن يا أحمد، يا فاطمة، يا طارق، يا ندى. يا بدر كيف نقضي العطلة يا أولاد؟ نريد آراءكم أرى السفر إلى مصيف جميل أحسنت وما رأيك يا فاطمة؟ أرى عمل حديقة للبيت يا لها من فكرة طيبة فليس في بيتنا حديقة أفضل مشاهدة برامج التلفاز لا مانع من مشاهدة البرامج المفيدة فقط ساعة أو ساعتين وماذا تقول ندا؟ وماذا يقول بدر؟ سأقرأ كتبا كثيرة في العطلة سألعب وسأقرأ وسأصبح في البحر عطلة سعيدة يا أولاد